ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال المنو الذين كفروا من قومه الليل شعيبا شعبا إنكم إذا لقاسرون فأخذتهم الرجفة فاصبحوا في ديارهم جاثمين الذين كذبوا شعبك ولم يؤمن فيها الذين كذبوا شعبك وهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم نصات ربي ونصحت لكم فكيف آسى علي قوم ذكبين وما أرسلنا في غاية من نبي إلا أخذنا أهلها من بأساء والضرا إلى علهم يضرعون ثم بدلا مكان السيئات الحس تحتها فو قالوا قد مسأبنا الضرا والشراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا وتقون فتحنا عليهم مركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أَفَمَن أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم مَّأْسِنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ مِن أَهْلِ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم مَّأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَيُمِنُونَ مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَهْدِ الَّذِينَ يَلْسُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ مِثْلَهُمْ وَنَطْبَعُ بَعْضَهَا قُلُوبُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نُسْقِيكَ مِنْ أَمْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم رسلهم فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ وَبِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ كَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنَ الْحَافِظِينَ وَمَا وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ إِلَّا فَاسِقِينَ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فنظر كيف كان عقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إذا كنت جئت بآيتي فأت بها إذا كنت من الصادقين فألغى عصام فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملو من القوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وقاه وأرسل في المدائن حاشين يأتونك بكل ساحر عليم وجاء السحرة في رعاون قالوا إن لنا لا إجر إن كنا نحمل غايبين قال نعم إنكم لا من المقربين قالوا يا موسى إما أن تغيب إما أن كنا نحمل المنقين قَالُوا إِنَّا أَلْقَوْا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَأْذَنُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ نَّضِيدٍ وَأُخِينا إِلَى مُوسَى أَن أَلْقِيَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُنِّبُوا هُنَالِكَ وَنَجَّيْنَا مُوسَى وَالَّذِينَ مَعَهُ قالوا آمنا بربنا عالمين رب موسى وهارون قال فيرجعون آمنتم به قبل أن آذنكم إن ان هذا مكر مكرتم وفي المدينة تخرجوا منها في المدينه تخرجوا منها الها فسنفتعلمون لا اقطع عن من خلافنا ثم لا اصلبنكم قالوا إنا إلى ربنا منغلبون وما تنغم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفريغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملو من القوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآنيتك قال سنقتل أبناءهم ونسحي نساءهم فإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يدثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتاقين قالوا أوذينا من رقابني أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فيناظر كيف تعملون ولقد أخذنا آن في الرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإذا تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الا إنما ضائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما اتينا به من آية لتشحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فاغرسنا عليهم طوفانا والجراد فالقم ملوا الغفاني آيات ما فاستكبروا ايات مفصلاتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليه مُجِّزُ قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك إنك شفَّت عن نذِّ زلنا من النَّلَكَ ولنرسلن معك بني إسرائيل فَلَمَّا انكشفنا عنهم الجزاء الى اجلهم مانعوه اذا وهم يئنكون فنتقم منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين بِأُمَرَاتِ نَاقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي فيها فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَحُسْنًا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وجامزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعنكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلى أنك ما لهم آلهة وقال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فيجعون يرسومونكم سوء العذاب يغتلون بناءكم ويستحيون نساءكم ففي ذلِك ملاَءٌ من ربكَ مَعْظِيمٌ ووَعَدْنَا مُوسَى تَلاتِينَ لَيْلَةً واتَمَّنَاها بِعَشْرِينَ فَتَمَمِّقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خَلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أذني أنظر إليك قال لذا تراني ولكن نظر إلى الجبل فإن استغر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحان كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني صدفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعة وتفصلا لكل شيء فخذها بقومة مأمر قومك يأخذوا بأحسنها سمريكم دار الفاسقين تأصرف عن آيات الذين تكبرون في الأرض بغير حق وإن يرى كل آية لا يؤمن بها وإن يرى سبيل الرشد لا يتخذه سبيله وإن يرى سبيل الوجه يتخذه سبيله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ونقاء الآخرة حبيضات أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من معده من حديهم علانا جسدا له خبار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سبط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قد ظلوا قالون إن لم يرحمنا ربنا ويوفر لنا لنكون من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان صفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أم ربكم وألغى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنا تأرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفتنين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لوفور الرحيم ولما سكت عن موسى لغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجل فتقال ربنا وشئت أنكتهم من قبل وإياي أتهركنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أن تبنينا فغفر لنا ورحمنا وأنت خير الغافرين لَكُمْ تُمَنَّنَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّهُ هُوَ جَنَّاتُ النَّعِيمِ إِلَيْكَ كَانَ ذَا بِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكذ ويحمل لهم الطيبات ويحجب عليهم الخبائث ويحجب عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأول التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي واتبعوا النور الذي نزل معه أولئك هم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 فقطعناهم اثنتين عشرة اسباطا أمما ووحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب معصاك الحجر فمجست منه اثنتين عشرة عنا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم وما مبأ نزلنا عليهم المن والسلوى كل من قيابت ما رزقناكم وما قضمون ولكن كانوا أنفسهم يقضون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القعر يسكنوا منها حيث شئتوا ما قلوا حطتم عند خل الباب سجدن وفيرنكم سجدن وفيرنكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا ويرا الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم ججزا من السماء بما كانوا يظلمون وسألهم عن الغلية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ منهم لم تَعْلَمُونَ قَوْمًا الله هُمْ لِكُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شِدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَعْلَمُونَ فَلَمَّا جَسَوْا مَا دُكِرُوا بِهِ أَنَّ جِنَّ الَّذِينَ هُمْ عَلِيسُوٓا إِلَّا خَدْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَائسٍ مِمَّا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا أُمِرُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذَا تَرَدَّى رَبُّكَ لَمْ يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَشْفَعُ لَهُمْ مِنْ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَسَنِيعٌ عِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ فَقَطَعْنَا في فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ صَالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ نَعْلَمُ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 وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَإِذَا تَجَاوَزَتْ قُنَادَ جَبَرَفَ قَوْمُكَ كَأَنَّهُ قِلَّةٌ ظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ مِّهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ قُوَّةٍ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 يَتَخَاوَنُونَ إنما اشْرَكَ بَاءٌ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذرية من بعدهم مِّن بَعْدِهِم أَفَتُؤْنِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُفْسِدُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَيَسْتُنَارُونَ الذي آتينا وآياتنا فَسَنَخْلُ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ من الْغَاوِينَ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله هو كمثل الكلب إذا تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ونفسهم كانوا يظلمون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 أو لم تفكروا ما من صاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أَوَلَمْ يَنظُرُوا في ملكوت السماء والارض وما خلق الله من شيء وانعسا يكون قد قتربا منهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يغنى لله فلا هادئ له ويدهرهم في طغوا عليهم يعمهون يسألونك عن الساعة أَيَنَمُرُ سَاعَةً إِنَّمَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيَ لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ فَقُلْتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِينَمَا إِلَّا بَعْوَتَهَا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عن عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولم كنت أعلم لغيبا استكتارت من من الخير وما من سني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما توشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثغنت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فَلَمَّا آتَاهُما صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شَكاءً فِيمَا آتَاهُما فَتَعالى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفَسَتَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَيَمْنَعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَمْ هُمْ رَجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثم كيدون فلا اكْفُرُوا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستضيعون ناصركم ولا أنفسهم ينظرون وإذا تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمور بالعرف وأعلي الله وإما من وإما ينزع زغنك من الشيطان يزغن فاستعذ بالله إنه سميع عليم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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْوُدُودِ مِنَ الْآصَالِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَنَدُوا لِرَبِّكَ لَن يَسْتَكْبِرُوا عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنافان قل الأنافان لله والرسول فتغوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تنيت آياته عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتمكنون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينوفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عدد ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من ميتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين لك ان ما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذا يعلمكم الله احدى الطائفتين وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أنها لكم تبدون أَنَّ لَكُم مَّا تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ رَضَاتِ الشَّمْكَ تَكُونُ لَكُمْ تَكُونُ لَكُم مَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ عَدَمًا رَّاكِفِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَنُمَكِّنَ الْمُجْرِمُونَ إِذِ ٱجْتَشَوْتُمْ رَبَّكُمْ فَسَجَدَ لَكُمْ أَنِّي مُمِيتُكُم مِّئَةَ أَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نُّعْسِرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُوَشِيكُمُ ٱلنُّعَاسُ أَמَنَٰتٍ من مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عليكم من السماء عليكم من السماء أن أل يطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليأمر بضاعنا قلوبكم ما يثبت منه الأقداب إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فتبت الذين آمنوا سوئا في قلوب الذين كفروا الرعب بفظرب فغضب الأعناق وظرب منهم كل بناء ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاغق الله ورسوله فإن الله شديد عقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وما يوليهم يومئذ ندبره إلا متحجرا لقتال أو متحيزا إلى فياتنا فقد باء بغضب من الله فقد با بغضب من الله ومأواه جهنم ومئس المصير فلم تقتلونهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليبني المؤمنين منه بلاءا حسنا إن الله سميع عليم ذاكما أن الله مهين كيد الكافرين إن تسفتي حم فقَدَ جَاءَكُمُ الْفَاتِحُ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 وَجَعَلُوهُ فِي عُنُقِهِمْ لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَصْصًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَذِكْرُ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ اسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَقَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَمَّا كُمْ مَأَيَّدَكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسَّخَكُمْ وَرَزَقَكُم يا أيها الذين من لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأذتم تعلمون واعلموا أنما أموانكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إذا تتقوا الله يجعل لكم فرقان ويكفر عنكم سيئاتكم ويوفر لكم الله ذو الفضل العظيم وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُونَ يُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْ لَا مِثْنَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِير الأولين. وَإِذْ قالوا اللهم إذا كان هذا هو مِنْ من عذدك فأمطيج علينا حجارة من السماء أبيتنا وما كان الله ليعذبهم وأذت وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وَهُمْ يصدون عن إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فدعوك العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا يرفقون أموانهم ليصدوا عن سبيل الله فسيرفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون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 إِذَا تَوَلَّى فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ صَنَعَ اللَّهُ الْعَظِيمُ